أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حزب الفلاح لسيدنا أبي الحسن شازلي أتسسر بسم الله الرحمن الرحيم وأقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم ما هو اهلو جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهلو جز الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو له ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب Rabbana la tuzir kulübena ba'deyda daytana ve ablenam illedünke rahme inneke entel veahabe Euzü min şerri ma khalaq Euzü bi min şerri ma khalaq Euzü bi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 سبحان رب العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العالج العظيم سبحان رب العظيم وبحمده والولا حول ولا قوة إلا بالله العالج العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض وما بينهما من جمع جرمي وزلمي وما جنيت على نفسي وأعذب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض وما بينهما من جميع جرمي وظلمي وما جنيت على نفسي وأعذب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أذيع السماوات والأرض وما بينهما من جميع جرمي وظلمي وما جنعت على نفسي واتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi <Sessizlik> ve sellem La ilahe <Sessizlik> illallah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> La ilahe illallah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah Muhammedur Resulullah صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتنا يا ربي بقولها وارحمنا يا ربي بفضلها واجعلنا من خيار اهلها وحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتنا يا ربي بقولها وارحمنا يا ربي بفضلها واجعلنا من خيار أهلها وحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم العالمين إرحم بهالوالدين ببركة الصالحين بجهلك وتب علينا يا عالم بحالنا يا ربي وفير لنا دم يا رب استر يا رب استر عيو بنا أسألك ربنا بختام المرسلين والحمد لله على فضل الله والشكر للله رب العالمين يا بدود يا العرش المجيد يا مبدع يا معيد يا فعال لما يريد بنور وجهك الذي ملأ كان عرشك وبقدرتك التي قد بها خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث غي في لا إله إلا أنت يا مغيث